الفقرة الأولى اللي رح نبلش فيها اليوم هي فقرة فيتامين واليوم رح نتناول فيتامين سي فيتامين سي اللي اكيد أغلب الناس بيعرفوه أكثر من غيره من الفيتامينات ده. وكيف ما رح نعرفه ومع بداية الشتي منضل نذكره ونتذكره اكبر وصغار مستمعينا بالبدايه خلونا نروح نسمع اراء الناس باستطلاع عملنا شو بيعرفوا عن فيتامين سي ومنرجع لنكمل المشوار فيتامين سي موجود بالبرتقال وما شابه البرتقال وهو يعني من فيتامينات لا ينصح بها بشكل دائم يعني تقي أو يساعد أو يسهل عليه أو يمنع عنه مواد أو أمراض الانفلونزا كلنا بنعرف إنه هو مضاد للزكام، إنه في الأنواع متوفر بالليمون البرتقال، الأكثر هو موجود بالفليفل الخضراء والحدي، موجود بال بالكيوي كمان بكميات كبيرة من أهم من أهم فوائده إنه هو بيدخل بإنتاج الكول الكولاجين للجسم، طارد السموم البيئة، مخفض لكرتريول الدم، وكمان كلنا بنعرف إنه هو مضاد حيوي ضد الزكام. لا فيتامين سي طبعا أهم اهم الفيتامينات للجسم أه خصوصي انفلونزا نزلات البرد امراض الجرثوميه بشكل عام موجود بالخضار والفواكه وكمان المنتجات الحيوانيه اكثر شيء يمكن بالحمضيات بالفلافل كمان فيتامين سي من الفيتامينات الهامه لجسم الإنسان وللشعر وللصحه بشكل عام لانه بيعمل على تعزيز مناعه الجسم لهيك بنعتبره مضاد فعال ومحارب للانفلونزا وبيقضي كمان على حالات فقر الدم وله تاثير كبير في القضاء على بعض انواع السرطانات كسرطان الفم وسرطان القولون يا تالحب اللي بحب العينيك كل ما هالقلب دق بفكر فيك حنو بشتاق للمسة إيديك كثر الجمال بيخوفنا عليك يا ما بيخلص ما بيقل ما بينقص أنا عاطق <تصفيق> مثل ما سمعنا مستمعينا أغلب الأجوبة 90% من الأجوبة اللي استمعناها بالاستطلاع هي صحيحة هذا دليل كل الناس بتعرف فيتامين سي مع موسم الشتاء اللي بيرافق الجريب والانفلونزا لا خلونا نعرف شو هو فيتامين سي فيتامين سي من الفيتامينات الذائبة بالماء ضروري كتير لنمو صحة الجهاز المناعي تكمن حاجة الجسم لهيدا الفيتامين بأنه جسم الإنسان غير قادر على إنتاجه وهيدا كله بسبب الطفرة الجينية ضروري كتير نذكر بفوائد فيتامين سي للجسم من فوائد فيتامين سي هي الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وبيساعد الجسم على امتصاص الحديد والكالسيوم من الأغذية كمان بيحمل القلب من أمراض تصلب الشرايين وبينظم دقات القلب وبيحافظ على صحة الدورة الدموية وبيخفض مستويات, وبيخفض مستويات الكوليسترول في الدم للحد الطبيعي لا حل شوق منك ما انا كل يوم ما وايضا من فوائد فيتامين سي يعمل على انتاج الكولاجين هيدا البروتين اللي بيساعد على دعم الأوتار والاربطه والاوعيه الدموية والتئام الجروح بسرعه <تصفيق> كل الستات تحديدا بدي اقول انه فيتامين سي مقاوم ظهور علامات التقدم في السن والشيخوخة لانه بيساعدنا نتخلص من التجاعيد والترهل بالجلد وبيعطي ترطيب ونظارة للبشرة كتر <تصفيق> على هي اعراض نقص فيتامين سي فهو الأعراض هي الارهاق والشعور بالتعب عند ادنى مجهود الام بالمفاصل والتهاب باللثه تشقق الجلد تقصف الشعر وكمان الاكتئاب <تصفيق> نعرف مستمعينا ان البرتقال والليمون أهم مصادر الحصول عليه. أنه الحكي صحيح ولكن فيتامين سي موجود بنسبة كبيرة بالجوافه والفلفل الحمراء والخضراء ثم البرتقال وأيضا بالكيوي والتوت والفراولة وبعض الخضار والفواكه نحصل عليه كمان من مكملات غذائية أو عن طريق أقراس فوارة أو كبسولات. أما شو بيه مخاطر الإكثار منه فهي الإسهال أو الغثيان وتقلصات بالمعدة وهيك ما وصلنا لنصيحة فيتامين مستمعينا مع خبيرة التغذية صباطق الدين خلونا نسمع ونرجع مرحبا لكل مستمعي عمواج اف ام اليوم حديثنا عن اشهر فيتامين بفصل الشتاء نستخدمه كثير هو فيتامين سي لا ليش بفصل الشتاء؟ لأن فصل الشتاء كثير منا لامراض مثل نزلات البرد والانفلونزا وفيتامين سي هو اللي بيخلينا عاوم. فيتامين سي يعتبر من حمض الاسكوربيك. يقوي مناعة الجسم وبيحافظ على صحة الجهاز المناعي كاملا بيعتبر مضاد للاكسده وهو عامل ممتاز للحفاظ على الرشاءة والوزن. المدخنين بحاجة يومية لخمسة وثلاثين مللي ليساعد على امتصاصه. بجسم لاني التدخين والنيكوتين بخفف الامتصاص وبالتالي هن اكثر ناس عرضه للاصابه بنزلات البرد بمختلف درجاتها الاطفال ايضا اذا تم النقص عندهم بيعانوا من ارهاق تعب الام بالمفاصل وهي عباره عن بوادر نزلات برد فبيكون جهاز المناعه بحاجه لدعم فبيضطروا ياخذوا فيتامين سي فيتامين سي ده نحصل عليه عن طريق اما الغذاء او متممات الغذائية شعب المفوط نكون موجودين بالحمضيات المشهورة عندنا كثير واللي هلا لازم نستخدمها كثير ونتعامل معها كافة الأعمار. إن كانت الاناث حابه تحافظ على رشاقتها أو إن كانت الأم حابه تحافظ على صحة عائلتها فهي تعطيهم كل يوم صباحا حمضيات اما عن طريق التناولة او عن طريق العصائر الطبيعية ايضا بالملفوف والباقدونس منشوفه بالفلايفلي والفراولة وال... من المتممات بتكون اما عن طريق الاقراس الفوارة اللي تبع بالسيدليات ويفضل اتباع كرس يوميا واحد يحتوي القرس على 90 ميلي جرام. بتمنى الاستفادة من هاي المعلومات وتبقوا بصحة وافية كل مستمعينا <تصفيق> بدنا نتمنى الصحة والعافية للجميع مستمعينا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من معلومات فيتامين سي لليوم فقرة فيتامين لليوم خلصت انطرونا بفيتامين جديد ونصيحة جديدة كونوا بخير